بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مشكور في رب منشور والبيت المعمور في المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مغرا وتشير الجبال شيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أنْ أنْتُمْ لَا تَبْصِرُونَ اصْلُوهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا شَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تعملون، إن المتقين في جنات ونعيم فاتين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذابا جحيم كلوا قلوا واشربوا هميئا بما كنت كُنْتَ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّدْنَاهُمْ بِأُكُلٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِذُرِّيَّاتِهِمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ 111. كل مرء بما كسب رهيم 112. بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثير 121. ويطوف عليهم ظلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكيون 122. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا 119. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم 110. كنا من قبل ندعو أنه هو البر الرحيم 119. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاه ولا مجنون 110. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون 111. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين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 أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَعْلِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلَّا بل يُوقِنُونَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَم لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ كَلَّا يَأْتِي مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ لَهُمُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ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 وَإِذَا رَوَّكِسَ فًّا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطَ طَيْرٍ يَقُولُونَ سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يَصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِن 119. ولكن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون 110. واصبر لحكم ربك فإنك بأعمرنا وسبح بحمد ربك حين تقوم وَمَنَ اللَّيْلِ فَشَبِّحْ هُوَ اجْتِبَارٌ نُجُومُ